مثبتات وقواطع تقطع العبده أو تضعف سيره إلى الله جل وعلا أو تخفف مسارعته في فعل الطاعات إذا وجدت هذه المعوقات قل سيرك إلى الله أول هذه الأسباب التي تقلل وتخفف سيرك ومبادرتك إلى الطاعة هو وقوع العبد في المعاصي والذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عوداً فأيما قلب أنكرها نكتت،, نكتت نكتت أو نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشرب أشر أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى تعود القلوب على قلبين أبيضا لا تغيره فتنه ما دامت السماوات والأرض وأسود مرباداً كالكوز مجخيا يصبح هذا القلب بنكتة مع نكته وذنب مع ذنب وتساهل في محرم واستلذاذ فيه واستساغته وحبه وإدمان عليه يثقل القلب عن فعل الطاعات. وكما قال علي للذنب وهن في الطاعة ومن الأسباب التي تثقل العبد في سيره إلى الله ركوعه إلى الدنيا ووجود الدنيا في قلبه فعلى قدر وجودها قلة وكثرة على قدر أو على قدر سيرك سرعة وخفة الأمر السبب الثالث مما يقلل العبد أو يضعف سير العبد إلى الله وفي وفي المبادرة في طاعة الله طول الأمل والتسويف عند العبد طول أمل أنه يعمر أو يعمر ألف سنة فيسوف صلاة الضحى صلىها إن شاء الله غدا يأتي غد سوف أصليها غدا الصدقة لما يأتيني مال الحج إذا كنت مستطيع وهكذا طول أمل وتسويف ويهدم هذا السبب أي طول الأمل ذكر الموت فإنه هادم للذات والسبب الأخير صحبة الكسالة صحبة الكسالة والضعفاء فإن العبد يقارن أو يرى نفسه بقرنائه فإن كان يمشي مع ضعفاء وهو أحسنهم ظن أنه من المسرعين المقبلين وهو في الحقيقة في مقابل المسرعين المقبلين سيره ضعيف لذلك على الإنسان أن يختار صحبة تعينه على الخير في الآخرة وفي الدنيا